الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب وفي رواية طلقها ثلاثة فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطت فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم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 وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوا كل مال له إنكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال إنكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبط واغتبطت به بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فعن فاطمة بنت قيس وهي أخت الضحاك ابن قيس رضي الله عن الجميع أن أبا عمرو ابن حفص وبعضهم يقول هو أبو قيس ابن عمرو ابن حفص واسمه بعضهم يقول عبد الحميد وبعضهم يقول غير هذا اختلفوا في اسمه كما اختلفوا في كنيته طلقها البته طلقها البته في بعض الروايات أنه خرج مع علي رضي الله عنه إلى اليمن فبعث إليها بتطليقة ثالثة بقيت لها فيكون هذا تفسيرا لقوله طلقها البتة يعني بتة طلاقها وأما اللفظ فمن حيث هو فيحتمل أن يكون المراد طلقها البتة يعني أنه عبر بذلك كان يقول لها طلقتك البتة أنت طالق البتة ويحتمل أنه طلقها ثلاثا بلفظ واحد قال لها أنت طالق ثلاثا أو قال لها مثلا أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو يكون هذا هو الط هو الطلق الآخيرة التي بقيت له وهذا الذي تدل عليه الرواية الأخرى والتطليق تطديق المرأة ثلاثاً بلفظ واحد قل لها أنت طالق ثلاثاً لا يجوز كما سيأتي وكما مضى أيضاً الإشارة إلى ذلك وهكذا أن يطلق في عدة واحدة قل لها أنت طالق ثم بعد مدة يقول لها أنت طالق ثم بعد مدة أي يقول لها أنت طالق قبل أن يراجع ولم تنتهي تلك العده في عدة واحدة لم يراجعها فيها فإن هذا لا يجوز وعلى كل حال الروايات الواردة في هذا المعنى متنوعة هنا قال طلقها البت وهو غائب وفي رواية طلقها ثلاثا طلقها ثلاثا يحتمل كما ذكرت أنه طلقها بلفظ واحد أو قال طالق طالق طالق بالعطف أو أنها آخر طلقه كانت لها وعلى كل حال الظاهر أنه طلقها قبل ذلك مرتين في عدة ثم بقيت له هذه الواحدة فطلقها بها وعلى على كل حال وهذا تكون مبتوتة ويصدق عليه أن يقال بأنه طلقها البته ويصدق عليه أيضا الرواية الأخرى التي هنا طلقها ثلاثا فهي آخر تطليقة وهي تمام الثلاث وذلك أنّ تطليق المرأة ثلاثا في عدة واحدة أو بلفظ واحد أو بالعطف على سبيل التتابع فإن هذا أمر محرم لا يجوز والجمهور عامة أهل العلم وعليه الآئمة الأربعة يقولون بأن الطلاق يقع بالثلاث لو قال لها أنت طالق ثلاثا ومن باب أولى لو أنه قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، والذي عليه عامة أهل العلم من السلف الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم أن هذا الطلاق أنه يقع وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إنما يكون واحدة وهذا هو الذي اختاره الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم ومن المعاصرين الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي والشيخ ابن عثيمين كل هؤلاء يقولون بأن الطلاق الثلاث يقع واحدة وهم لهم سلف في هذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم وإن كان الأكثر على القول الأول وممن قال من من روي عنه أنها واحدة علي رضي الله عنه وكذلك بن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وكذلك جاء عن ابن عباس ما يدل على هذا أن الطلاق بالثلاث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي أول خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه سنتين من خلافة عمر أن الطلاق بالثلاث كان واحدة لكن عمر رضي الله تعالى عنه رأى أن من مقتضى السياسة الشرعية لما كثر ذلك في الناس وتسهلوا فيه عن يحملهم على ذلك على ما قالوا من باب الردع والتأديب والتعزير وهذا أمر سائغ في السياسة الشرعية من باب زجر الناس وكف الناس لا أن عمر رضي الله تعالى عنه جاء بدين أو حكم جديد لم يأتي به الشرع فهناك أشياء يمكن أن يفعلها الإمام من باب العقوبة والردع وكف الناس عن التسارع في أمر من الأمور، فيقول هو كما قالوا، يردعهم وزجرهم، وكذلك أيضا على كل حال هذا الطلاق بالثلاث هو الطلاق على خلاف الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو فهو رد. والله تبارك وتعالى يقول إذا طلقتم النساء فطلقوهن فطلقواهن لعدهن وتطلقوها للعدة كما سبق أن تطلق في طهر لم تجامع فيه وأن تطلق أو تطلق وهي حامل طلقة واحدة لم تسبق بطلاق بطهر هذه هذا الح الطهر لم يسبق بطلات في حيض فإن سبق بطلاق في حيض فإنه لا يطلق في هذا الطهر وإنما ينتظر حتى تحيض بعده أيضا ثم يأتي الطهر الثاني فيطلق فيه وذكرنا وجه ذلك وتعليل بعض أهل العلم له وعلى كل حال مما يدل على أن الطلاق بالثلاث محرم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه قال أيولعب في كتاب أيولعب بكتاب الله وأنا حي فدل على أن هذا أمر شنيع والنبي صلى الله عليه وسلم غضب ووصفه بهذا بأنه لعب بكتاب الله قال وأنا بين أظهريكم هذا لا يجوز شيء محرم والطلاق ضياء شرعي فإذا أوقعها على غير وجهها الشرعي فإن ذلك يقتضي أن لا يقع ألا يقع وهكذا أيضا لو أنه طلقها طلقتين قال لها أنت طالق طلقتين مثلا أو قال لها أنت طالق أنت طالق هل يقع طلقتان أو يقع طلقة واحدة بناء على الخلاف السابق فإذا قلنا ليس له إلا طلقة واحدة في العده، فإنه لا يصح، لا يقع من، أولًا لا يجوز له أن يفعل هذا، والأمر الثاني أن ذلك يقع واحدة فحسب، نعم، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنه لا فرق، هنا زوجها. طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير يحتمل أن يكون أرسل إليها وكيله يعني الزوج أرسل وكيله بشعير ويحتمل أن وكيله هو الذي أرسل بالشعير وهذا أمر لا يختلف معه الحكم لا يتغير لا يترتب عليه شيء فهو فالوكيل قائم المقام من وكله ينوب عنه ويمثله فهنا فساخطته ساخطته يعني تقالت هذا الشيء ونفرت منه وكرهته لأنه شيء يسير والشعير ليس بالطعام الجيد الذي لربما تتعلق به النفوس أو تفرح به وإنما يؤكل لسد الجوع والكفاية من الحاجة ولكن ليس له تلك القيمة فقال والله ما لك علينا من شيء يعني أن هذا الشعير هو من باب الإفضال والإحسان لا أنه حق واجب والله ما لك علينا من شيء وأكد هذا الكلام بالحلف يدل على أنه له علم بذلك و. قوله ما لك علينا من شيء شيء نكر في سياق النفي مسبوقة بمن فهو نص صريح في العموم أي شيء ما لك علينا شيء من الأشياء وهذا يقتضي أنه ماله عليها لا سكن ولا نفقه ولا حق من الحقوق فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقه إذن هذا الشعير إنما كان تفضلا منه وليس بحق لها ما لك عليه نفقه فهذه المرأة التي طلقت طلاقا مبتوتا ليس لها نفقه والطلاق المبتوت يكون إما أن تكون طلقة ثالثة سواء من أوقع الطلاق الثلاث بلفظ واحد أنت طالق ثلاثا من يوقعه يقول ليس لها نفقة ومن يوقعه أيضا بتكرار اللفظ طالق طالق طالق يقول ليس لها نفقة وكذلك لو أنها بانت منه بفسخ أو بانت منه بخلع التي خالعت زوجها يعني بعوض فمثل هذا الطلاق يعتبر من الطلاق البائن تعتد المرأة منه ولكن ليس عليها نفقه تعتد عدة المطلقة بحسب حالها ولو أنه مات في في الطلاق البائن طلاق المبتوج إما بالثلاث وإما ب كما ذكرت بواحده يكون بخلع أو بلعان أو بفسخ فإن المرأة لا تعتد عدة الوفاة كما سيأتي وليس لها نفقه، لأنها بانت منه فلو أن رجلا خالع امرأته فلا يجوز أن تبقى عنده فترة العدة في البيت تخرج إلى مكان آخر ولا يراها ولا يقلو بها ولا سبيل له إلى مراجعتها في العدة لكن لو أنها قبلت تنازلت ورضيت فهذا يرجع إليها هي أما هو فلا سبيل له عليها على كل حال فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقه وهذا قول عامة أهل العلم الجمهور من السلف والخلف رضي الله تعالى عنهم وهو نص صريح في هذا المعنى ولا يقال إن الله عز وجل قال في المطلقات نعم ولا يقال بأن الله عز وجل قال في المطلقات إن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فيقال ذاك خاص في الحوامل لماذا؟ لأن هذا الولد الذي في بطنها هو له فعند إذن يجب عليه أن ينفق عليها حتى تضع هذا الحمل فإن أرضعت له أعطاها أجره بما يتفقان عليه أو بأجرة المثل بأجرة المثل وفي تفاصيل على كل حال لعلها تأتي في إن شاء الله تعالى في الكلام على الرضاع وهنا قال وفي لفظ وفي لفظ ولا سكنة سكنة لهذه المطلقة المبتوته هل له أن هل من حقها أن يستأجر لها بيتا هي لا تبقى عنده في العدة يستأجر لها بيتا أو يدفع لها أجار بيت تعويضا ويقول لها تعتدين في هذا البيت حتى تنقضي العدة هل من حقها ذلك هذه الرواية ولا سكناء وهذا الذي قال به ابن عباس وأحمد وإسحاق وهو الذي يدل عليه ظاهر هذه الرواية بل هي نص صريح فيه وأما قوله تبارك وتعالى أسكنوهن من حيث سكنتم أسكنوهن حيث سكنتم من وجدكم فإن المقصود به أسكنوهن حيث سكنتم هذا في الرجعية في المطلقة الرجعية يسكنها تسكن معه ولا يجوز لها أن تخرج كما يفعل كثير من الناس الآن تخرج إلى بيت أهلها وقد ذكرت هذا في مناسبة سابقة وأن ما يفعله الناس اليوم من أن المرأة مجرد ما تطلق تذهب إلى بيت أهلها أن هذا لا يجوز والله تبارك وتعالى قال واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وذكرنا المراد بقوله بفاحشة مبينة وأنها تبقى وأن الناس وأن الكثيرين من أهل العلم يقولون إنه يجب عليها أن تبقى في البيت لا تخرج إلا لحاجة لا يقوم غيرها مقامها بها قالوا مثل عدة الوفاة بل إن أبا حنيف قال أشد من عدة الوفاة لكنها تتزين وتتجمل وتتطيب لزوجها هذا هو الفرق من أجل أن يرجع إليها ويكون ذلك أدعى إلى، وكل ذلك سبقة الإشارة إليه، فالحاصل وهؤلاء الذين يقولون من أهل العلم رحمهم الله بأنها يجب بأنه يجب لها السكنة، كيف يجيبون عن مثل هذه هذا الحديث؟ قال فأمرها أن تعتد في بيتي. شريك. الآن الرواية هذه ولا سكنة ثم جاء ما يؤكدها أمرها أن تعتد في بيت أم شريك لو كان يجب عليه لما ذهبت عند أم شريك ثم قال لها اذهبي إلى ابن أم مكتوم فدل على أن زوجها لا يلزمه شيء لكن الذين قالوا إنه يلزمه السكنة بالنسبة إليها قال أجابوا عن هذا الحديث بأجوبة بعضهم يقول كانت سليطة والله عز وجل يقول إلا أن يأتين بفاحشة, بفاحشة مبينة وذكرت لكم من قبل أن من أقوال المفسرين في الآية بفاحشة مبينة قالوا هي تطاول على الزوج والإساءة إليه أو إلى الأحماء فلا يسلمون منها إلا بإخراجها لكن مثل هذا هي إذا كانت لها السكنة فيجب عليها أن تخرج أصلا من بيته هو لا تبقى عنده سواء كانت سليطة أو غير سليطة إنما يسكنها في مكان آخر فإذا كانت سليطة يسكنها في أي مكان بعيد لا تتطاول عليه ولا تتطاول على الأحمان لكن الله عز وجل قال لا تخرجوهن من بيوتهن فأضاف البيوت إليهن لأنهن المنتفعات وهو بيت الزوج الذي كانت فيه فإذا طلقت لا يجوز البقاء إذا كان الطلاق طلاقاً بائناً واضح فال... فمسألة التطاول عليه أولاً هذا خلاف ظاهر الحديث ولم يرد في هذا التعليل والنبي صلى الله عليه وسلم ما سأل عن هذا وما قال هي سليطة أو غير سليطة والأصل أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال هذا هو الأصل فيقال من طلق طلاقاً مبتوتاً طلاقا دائما فليس لها لا سكن ولا نفقه والحديث ظاهر في هذا المعنى وهكذا ما جاء في رواية عند مسلم أنها قالت أخاف أن يقتحم علي لو قالت أخاف أن يقتحم علي هل معنى هذا أن هنا هنا ما يقول ولا سكن يرد به مثل هذا التصريح بكونها تخاف أن يقتحم عليها النفس نفس قال لا سكنة ولم يفصل قال إذا كانت تخاف على نفسها أو لا تخاف فالأصل في هذا العموم هنا قال فأمرها أن تعتد في بيتي أمي شريك أم شريك هذه يقال اسمها غزية وبعضهم يقول غزيلة نعم بن داوود بن عوف من بني لؤي بن غالب ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي يعني يأتون إليها لماذا يأتون إليها من النساء من النساء من تكون امرأة عرفت مثلا بالإحسان والإفضال على الناس وإطعام المساكين والفقراء والمحتاجين والسعي في حوائج الناس وما أشبه ذلك من النساء من تكون بهذه المثابة ويرد إليها الناس ويدخلون عليها ولا يحصل بسبب ذلك فتنة ولا تحصل خلوة فهذا وجهه هنا في هذا الحديث ولا يأتي إنسان في قلبه شيء ويجمع مثل هذه الأشياء المشتبهة ويقول هؤلاء الصحابة يدخلون على النساء الأجنبيات ولماذا تمنعون أنتم من هذا؟ ما كانت عادتهم الدخول على النساء والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا قال إياكم والدخول على النساء فقالوا أرأي الحمو قال الحمو الموت كما سبق فحذر من هذا فلا يترك مثل هذه النصوص الصريحة ويتعلق بوقائع بوقاع بوقاع أعيان فتلك لها ملابسات لها أحوال والناس يشاهدون هذا ويعرفونه في القرى وفي النواحي التي من النساء من تكون مثل الرجل من جهة أنها تنهض بكثير من الأمور وقضاء حاجات الناس وما أشبه هذا فيأتون إليها يجدون طعاما يجدون ما يسد حاجتهم دون ريبة دون ريبة فإذا تفت الريبة ولم يوجد خلوه فإن مثل هذا لا يمنع منه الشرع لكن إذا كانت امرأة شابة والنفوس توق إليها ويحصل بها فتنة نقول لا يجوز الدخول عليها دفعا لهذه الفتنة لكن امرأة لا يحصل مثل هذا تكون امرأة كبيرة في الغالب ومن النساء ما هو معروف يعني ممكن بالذات البلاد الصغيرة أو القرى أو نحو ذلك من النساء من تكون لا لا يكاد يوجد أحد يحتاج إرضاع اللي جئ بها وأرضعته ولا يحتاج أحد إلى معالجة أو دواء اللي جئ بها ولا يوجد حالة يعني يستوحش الناس فيها يموت لهم أحد أو نحو ذلك إلا جاءوا بها تنام عندهم مثل هذه المرأة بهذه المثابة امرأة كبيرة امرأة يعني يحصل بها من إغاثة الملهوفين ومؤساة المنكوبين ونحو ذلك أمر موجود ولا ينكر والشارع لا يمنع من مثل هذا لكن إذا وجدت الفتنة صد الباب فالحاصل ثم قال استدرك النبي صلى الله عليه وسلم تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابني أمي مكتوم لاحظ لو كانت مسألة مجرد الدخول على النساء أمر سائر كان بقيت عند أم شريك ولا يخطبها أحد بأنها مثلا معتدة لكن هنا هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم ناء بها وأمرها أن تذهب في بيت رجل مع أن البقاء عند المرأة في الأصل تخف لكن لما كان تلك يغشاها أصحابه عليه الصلاة والسلام أمرها أن تذهب إلى بيت ابن أم مكتوم قال فإنه رجل أعمى الفاهنة تدل على التعليل وكذلك إن وهذا الذي يسمونه دلالة الإيماء والتنبيه أن يقرن الحكم بوصف لو لم يكن علة له لكان ذلك معيبا عند عند العقل السامعين يقرن الحكم بوصف الحكم لا نقصد به حلال وحرام فقط وإنما ما ذوك ما رتب عليه يقال له حكم فهنا قال فإنه رجل أعمى أمرها أن تعتد, أن تعتد عند ابن أم مكتوم علل هذا قال فإنه رجل أعمى دل على ارتباط هذا بهذا فلو كان رجلا مبصرا فإنها لا تعتد عنده وقال هذا يمكن يؤخذ منه قال لها فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت يعني ما تلبسين عباءه عنده ما تتغطين فإذا حللت فآذنيني إذا حللت فآذنيني الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه رجل أعمى يمكن يؤخذ منه أن نظر المرأة يختلف عن نظر الرجل وأن نظر المرأة أوسع من نظر الرجل الأدلة على هذا متعددة منها هذا فإنه رجل أعمى وكذلك ما ورد عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى من إلى الحبشة يلعبون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها انظري إلى النشاب ولا تنظرين إلى الرجال وبقيت مدة وهي تنظر حتى كانت تقصد الإطالة لتنظر لتعرف منزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فما فصل لها وما قال لا تنظرين إلى الرجال ولا إلى وجوههم مع أنهم يلعبون بالحراب ومثل هذا أمر ينبع عن القوة والشجاعة والشدة في الحرب ومثل هذا من شأنه أن تنجذب إليه النفوس ومع ذلك ما قال لها لا تنظرين إليهم أو لا تنظرين إلى وجوههم أو نحو هذا وكذلك لما نظرت عائشة رضي الله عنها كما في قصة الخندق إلى سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه وذهب إلى الخندق وعليه درع در سابغة تخرج منها حسرت عن يديه ورجليه فقالت عائشة رضي الله عنها عند إذن لأمه ما قالت يعني ما تتمنى به أن لو كانت الدرع سابغة وكانت تتخوف عليه فكانت تنظر إليه وكان يرتجز ببعض الشعر إلى غير ذلك رشاهد أن من أهل العلم من فهم من هذه النصوص أن نظر المرأة أوسع من نظر الرجل وأنه لا ينطبق عليها لك الأولى وعليك الثانية وأظن والله أعلم أن هذا هو الأقرب إذا أمنت الفتنة بشرط ألا تنظر إليه لا بشهوة ولا بتفرس لا بشهوة ولا بتفرس ولا ومن أهل العلم من يقول وهم أكثر العلماء يقولون إنها كالرجل ولا فرق لماذا؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لك الأولى وعليك الثاني قالوا النساء شقائك الرجال فالخطاب للرجال متوجه للنساء إلا لدليل لكن النصوص التي ذكرتها آنفا قد تدل على أن النساء يختلف الحال والحكم بالنسبة إليهم وهذه قضية تدعو الحاجة إليها كثيرا هذه الأيام يعني إذا كانت المرأة المتدينة الصالحة تكف بصرها عن النظر إلى الرجال فإنهن يسألن كثيرا الآن عن النظر إليهم عبر الشاشة هذا شيخ يدرس وهي تنظر إليه وتسمع كلامه ودرسه وتكتب وهكذا أقول مثل هذا لا شك أنه بهذه الطريقة مع إدمان النظر والتكرار لا سيما أن الذين يخرجون بالقنوات ما يخرجون على غالباً على هيئتهم وسجيتهم كما يراهم الناس في المسجد أو يرونه في أي مكان آخر وإنما يتهيأ لهذا الخروج وكثير منهم لربما صبغ لحيته بالسواد وتجمل وتزين من باب أن هذه دعوة تقدم للناس ينبغي أن نظهر بالمظهر المناسب فالشاهد أن مثل هذا العالم الذي قد تعجب هذه المرأة إما بفصاحته أو بهيئته وشكله أو بحججه وعلمه أو بأي جانب من جوانب شخصيته مع كثرة النظر نحو ذلك ويحصل عندها لربما مقارنة غير إرادية بينه وبين زوجها فهي قد لا ترى هذه الفصاحة عند الزوج أو لا ترى هذا الجمال أو لا ترى هذه القوة العلمية نعم وفقد تتعلق يتعلق قلبها به فهذا أمر لا يخلو من مفاسد إدمان هذا النظر وإطالة هذا النظر بهذا الشكل مع هذه الزينة التي يتجمل بها الإنسان بما يستطيع غالبا هذا لا يخلو من فتن ولذلك ينبغي للنساء أن يتفطن لهذا ما أقول حرام لكن أقول ينبغي أن يحذر هذا باب من أبواب الفتنة والشر تحرص أن تغض بأسارها ولا تمعن النظر ومن استطاع أن يستغني عن مثلي هذا باخذ العلم بطرق أخرى فهو أولى بالنسبة للنساء والسلام لا يعدلها شيء ولا أقول إن ذلك يكون حراما إلا بالشروط التي ذكرتها يقول فإذا حللتي فآذنيني هذا يفهم منها الآن جواز تعريض بالخطبة خطبة من خطبة المرأة التي في العدة البائن ما هو الرجعية أما الرجعية فلا يجوز أن تخطب ولا أن يعرض بخطبتها ولا شيء لأنها لازالت في حبال الزوج لكن المتوفى عنها أو التي هي في العدة لكنها من طلاق بائن فإنها لا تخطب وإنما يعرض بالخطبة. كما قال الله في المتوفى وهو أبلغ قال قال علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله بمعنى أنه لا يصرح لها لكن يقول مثلكي لا يفوت أو يقول أنا هذه الأيام أبحث عن زوجة أو يقول إذا انتهت العدة فلا تسبقيني بنفسك أو لا تستعجلي في الرد على أحد لكن لا يصرح بخطبتها ويقول لها أنا أتقدم إليك ويتفق معها على التزوج هذا لا يجوز فالشاهد يؤخذ من هذا جواز التعريض قالت فلما حلت طبعاً نسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرض بهذا ليخطبها لنفسه لكن لأسامه فهي لا يعرض بخطبتها الإنسان لا يعرض لا يصرح لا لنفسه ولا لغيره أما التعريض فيجوز له أو لغيره أخذ من هذا الحديث فقال رسول الله نعم فقالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني وأبو جهم هو صاحب الامبجانية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق في كتاب الصلاة نعم لما صلى على خميصة أو فيها أعلام قال إنه إنها ألهته عن صلاته نعم والشاهد أنه هو المذكور هناك وهو ابن حذافة القرشي لاحظوا هنا تقدم لها <تصفيق> معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم. آكذا كانت عادة العرب المرأة بمجرد ما يموت زوجها أو تقلق طلاقا دائما يتسابق الناس إليها بالحج. بالحج. نعم. بخلاف اليوم أصبحت ال ال الابكار للأسف الشديد يبقينا في البيوت وتذهب الأعمام ولا تتزوج. فالشاهد هنا قالت بأن معاوية وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه هذه تحتمل أن يكون كثير الأسفار ويحتمل أن يكون لانه ضراب للنساء كثير الضرب والثاني هو الأقرب كما تؤيده رواية أخرى عند مسلم بأنه ضراب للنساء كثير الضرب للنساء وهذه طبعا صيغة مبالغة لا شك أنه يضع العصا ينام ويأكل وإذا جلس مع أصحابه لكن يجوز في المبالغة في مثل هذا أن يقال لا يضع العصا عن عاتقه وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في معاوية صعلوك لا مال له مع أن عنده ثياب يلبسها وعنده لكن العرب تفهم من مثل هذا معنى يصلح في مثل هذا المقام وهذا الذي يسميه الشاطبي رحمه الله بالعموم الاستعمالي. الشاهد قال وأما معاي فصعلو كل ما مال له انكحي أسامة ابن زيد هذا يستفاد منه أنه يجوز يجوز أي يذكر الإنسان بالعيب الذي فيه الذي هو فيه من بعد النصيحة يعني الغيبة هذه أحد المواضع التي تجوز فيها الغيبة. لكن من غير استطالة فإن من أرض الرباء الاستطالة في عرض المسلم من غير استطالة فإذا سئلت عن أحد أو استنصحك أحد أو أردت أن تنصح أحدا تذكر له ما يكفي فقط فإذا كان يكفيه ملحوظة واحدة تذكر ملحوظة واحدة ما تجلس تسترسل وتستبيح عرضه وإنما الضرورة تقدر بقدرها والحاجة أيضا تقدر بقدرها فلا يتوسع في هذا الأمر الثاني أنهما خطباها والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أن تتزوج أسامة ابن زيد هذه مسألة مضت في بعض المناسبات وهي أن يخطب الكلام على البيوع السوم على سوم أخيه والخطبة على خطبة أخيه وذكرنا هناك بأنه يجوز أن يخطب على خطبة أخيه متى إذا ما تلقى الرد النهائي يعني إذا كانوا أجابوه وأعطوه قالوا له نحن وافقنا لا يجوز له أن يتقدم لكنه إن كان لا يعلم بخطبة هذا أو أنهم أجابوه فيجوز له أن يتقدم ولهم أن يرجعوا إنسان ما تلقى الرد فجاء يجوز لآخر أن يتقدم ولو علم أن فلان قد خطبها فلان تقدم وأعطوه ردا بالموافقة المبدئية ولم يعلم آخر فتقدم فرأوا أن فيه من الصفات ما هو أفضل من هذا هذا يسأل الناس عنه ويقع فيقول هل لنا أن نرجع نقول نعم ما صار شيء لا زال الأمر بعيديكم لكم أن تعتذروا عنه وتقول نحن أعطيناك جوابا والآن رجعنا عنه تراجعنا بدأ لنا أمر آخر ولا إشكال في هذا فيزوجونها الأفضل قال تقول فكرهته كرهت أسامة يمكن لربما لأنه أولا يعني من الموالي أبوه كان رقيقا فأعتق الأمر الثاني كان شديد السواد كالليل كالليل وهي امرأة بيضاء فلربما تكون بهذا السبب الله أعلم تقول فكرهته ثم قال انكحي أسامة ابن زيد كرر عليها تقول فنكحته فجعل الله فيه خيرا كثيرا واغتبطت به على كل حال الحديث بهذا السياق في صحيح مسلم وقصة الانتقال في صحيح البخاري طيب ننتقل بعد ذلك إلى باب العدة عن سبيعة الأسلامية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطب فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لأراك متجملة لعلك ترجين النكاح والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدالي قال ابن شهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها وزوجها حتى تطهر نعم يقول باب العدة العدة مصدر تقول عددت الشيء أعده عددا وعدة يمكن أن يكون سمية العدة بهذا لأن المرأة تعتد فيها بالشهور والأيام إما أن تكون من دوات الأقراء وأما أن يكون العدة بالشهور بالنسبة للمتوفى عنها أو الحامل بوضع الحمل أو الآيسة والصغيرة بالشهور على كل حال بحسب عدتها فيتحسب مدة تجلسها تمكثها يقال لها العدة ولهذا فإن العدة هي تربص محدود شرعا تربص جلوس مكث محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به فرقة النكاح فرقة النكاح مثل الطلاق أو تكون فرقة النكاح بسبب الفسخ أو تكون الفرقة أو تكون الفرقة بسبب الموت أو تكون بسبب الخلع أو تكون بسبب اللعان وابن القيم رحمه الله ذكر نحو من عشرين نوعا للفرقة في أنواع كثيرة فالفرقة إما أن تكون في الحياة وإما بالموت فالفرقة التي تكون بالموت تعتد لها عدة الوفاة على تفصيل بين أهل العلم في مسائل وقضايا لعله يذكر بعضها وإن كانت في الحياة فبحسبها هذه الزوجة أمه أو حرة وهل هي حامل أو حائل هل هي من ذوات الأقراء أو ممن لا تحيض أصلا أو كانت مبتدأة أو كانت مستحاضة منذ البداية أو كانت لها عادة ثم صارت مستحاضة ونسيت عادتها كل هذه لها أحكام فالباب العدة تحته تفاصيل كثيرة جدا وفروع فالحاصل الضابط أن كل امرأة فارقت زوجها بموت أو حياة والفراق بالحياة إما بطلاق أو فسخ أو ما ألحق بذلك فإنها وحينما نقول بأنها تكون فرقة نكاح وما ألحق به مثل النكاح بشبهه. يعني الآن لو أنه تزوج أخته من الرضاع وهو يعلم أنها أخت من الرضاع ما حكم هذا النكاح ما الحكم باطل باطل. يعلم أن هذه هي أخته من الرضاع أو أخته من النسف أو عمته ما حكم الزواج باطل واضح لو أنه فرق بينهما هل قلت تعتد؟ لا تعتد لكنها تستبرى إذا كان وطأها فقط وأما النكاح الذي يكون بشبهه مثل لو أنه تزوجها ووطأ هذه المرأة ثم بعد ذلك جاء من يقول بأنها قد رضعت معه وضع محرما فهنا تعتد منه فهذا ملحق بالنكاح لأنه بشبهة وهكذا بعض الصور التي قد يختلف فيها نعم لو أنه مثلا تزوج أخت امرأته من الرضاح والله يقول أن تجمعوا بين الاختين فهذه فيها كلام وشيخ الإسلام يرى الجواز في الجمع فجاء واستفتع عالما وقال له لا يجوز الجمع لعموم قوله وأن تجمعوا بين الاختين فأراد أن يفارقها بعدما دخل بها، فتعتد لما تعتد، تعتد. الحاق لذلك بالنكاح الصحيح. هنا يقول عن سبيعة الإسلامية وسبيعة رضي الله عنها ليس لها في الصحيحين سوى هذا الحديث، أنها كانت تحت سعد ابن خولة. وهو في بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرها فتوفي عنها في حجة الوداع اللي مضى في حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه لما أراد أن يتصدق بكل ماله فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مما قال ولكن البائس سعد ابن خوله هو هذا مات في حجة الوداع في مهاجره في البلد التي هاجر منها عفوا نعم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أتمم لأصحاب هجرتهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالشاهد هنا وكان ممن فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته لم تنشب بمعنى أن مكثها لم يطل مات فوقع منها الوضع وين وإن اختلف؟ اختلفت الروايات في المدة هل كانت شهرا أو أقل من ذلك لكنه لم يطل يعني بمعنى أنها لم تجلس مدة أكثر من أربعة أشهر وعشرة أيام التي عدت المتوفى عنها زوجها ف... نعم فلما تعلت ومعنى تعلت يعني طهرت من نفاسها تجملت للخطاب نعم بعض العلماء فهم أنها لا تحل للخطاب ولا يجوز لها أن تتزوج حتى تطهر من النفاس وليس بوضع الحمل لماذا؟ قال فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فقالوا لابد أن تطهر ولكن الذي عليه عامة أهل العلم أنه بمجرد وضع الحمل فإنها تكون قد خرجت من عدتها ويجوز أن تخطب ويجوز أن تتزوج لكن لا توطى طبعا وهي نفسها وهذه الجملة في الحديث التي فهم منها بعض أهل العلم أنها لا تحل للخطاب حتى تطهر وقال هذا فعلها هي كانت مشهولة بالنفس. والمرأة إذا كانت في النفاس غير متهيئة للأزواج فلما طهرت تجمنت وتزينت للخطاب ويدل عليه على أن المرأة تخرج بمجرد الوضع الحمل ما جاء في نفس الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هي تقول فأفتاني بأني قد حللت حين وضعته حين وضعت حملي ما قالت حينما مثلا قال لها حين طهرت من النفاس مثلا وإنما بوضع الحمل فالحامل إذا وضعت الحمل حصل لها الطهر بذلك هذا ولا يقول فدخل عليها أبو السنابل أبو السنابل بعضهم يقول هو عمر وبعضهم يقول غير هذا ابن الحجاج ابن الحارث من بني عبد الدار أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار وقد دخل عليها من أجل ماذا دخل من أجل أن يخطبها كما يدل عليه رواية في الصحيح الشاهد أنه كان قد خطبها شاب غيره، فقال له لها أبو السنابل ما قال، فقال لها مالي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح والله ما أنثي بناك حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر أربعة أشهر عشر من أين أخذ هذا؟ من عموم قوله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فالله تبارك وتعالى قال في الآية الأخرى وأولاة الأحمال أجل أجلهن أن يضعن حملهن فهذا عام في كل حامل أن العدة تكون بوضع الحمل سواء كانت مطلقة أو كانت أو كانت متوفى عنها زوجها عدة طلاق أو عدة وفاه هذا عام وقوله وقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة هذا عام في كل متوفى عنها زوجها فلما نظر بعض السلف إلى هذين العمومين في الآياتين أخذوا بالأحوط وقالوا ننظر في أطول الأجلين احتياطا للعده، لألا يقع التزويج في فترة عده، فهذه المرأة التي مات عنها زوجها إذا وضعت الحمل في مدة أقل من أربعة أشهر وعشرة أيام نقول لها انتظري حتى تكملين أطول الأجلين أربعة أشهر وعشرة أيام وإذا كان باقي لها من الحمل ثمانية أشهر نقول لها انتظري ثمانية أشهر إلى أن تضعي إلى أن تضعي الحمل احتياطا للعدة قالوا هذا عام وهذا عام فنأخذ بأطول الأجلين وهذا مروي عن ابن عن علي رضي الله عنه عباس وقال إنه رجع عنه على كل حال الذي عليه عامة أهل العلم هو أنها لا تبقى أطول الأجلين، وإنما يكون ذلك بوضع الحمل. فالعموم في قوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة مخصص بقوله وأولاد الأحمالي أجلهن أن يضعنا حملهن. فهذا عام وهذا يخصصه وهذا هو الأقرب والملائم للقواعد قواعد الأصول والاستنباط. والحديث هذا يدل عليه حديث سبيعة رضي الله عنها فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها بأنها قد حلت وهي جلست مدة يعني لربما أقصى ما قيل إنها شهر بعد وفاته فهذا صريح في أن العدة ليست بأطول الأجلين قال وأمر قالت وأمرني بالتزويج إن بدأ لي قال ابن شهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير ألا يقربها زوجها حتى تطهر وهذا واضح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق قال قد, حين قد حللت حين وضعت قد حلت حين وضعت حملي وهنا في قوله تبارك وتعالى وأولاد الأحمال أجلهن أي ضعنا حملهن هذا عام أيضا أي ضاعنا حملهن؟ يضاعنا حملهن؟ يمكن أن يؤخذ من هذا الإطلاق أن كل ما يصدق عليه أنه حمل، فإنها تكون قد خرجت من العدة بوضعه بمعنى لو أسقطت، أجهضت، إما بقصد أو بغير قصد، فهل تخرج من العدة بإطلاق؟ أو يقال فيه تفصيل من أهل العلم من يقول لا تكون قد خرجت من العدة إلا إذا خرج منها ما صورته إنسان وهذا لا يكون طبعا في مرحلة النطفة ولا في مرحلة العلقة ولا في بداية المضغة كما في حديث ابن مسعود أن النطفة تكون في الأربعين الأولى ثم العلقة في الأربعين الثانية فهذه ثمانون ثم بعد ذلك يبدأ بعد الثمانية من واحدة ثمانين يكون مضغة قطعة من اللحم ثم يبدأ بعد ذلك التشكيل بصورة إنسان وهذه التي ترتب عليها الأحكام مثل كون هذه المرأة نفسها أو ليست بنفسها إذا خرج منها صورة إنسان أو رأس يد رجل ما هو مجرد قطعة لحم وهذه المدة أقصاها تسعون يوما بمعنى أنها ستنتقل إلى شيء آخر بعد ذلك لكن يبدأ هذه النطفة تبدأ بالتشكل وكذا لا يكون قبل الثمانين فلذلك المرأة التي تسقط وتسأل تقول هل أنا نفس أو لا أسقط لشهر، لشهرين نقول لشهر أو لشهرين لا تكون نفساء فإذا خرج منها ما صورته إنسان فإنه يكون تكون نفساء بهذا الاعتبار فهنا من أهل العلم من قيد هذا أيضا بمسألة الخروج من العدة قال إذا خرج صورة إنسان طيب الله عز وجل يقول أن يضعنا حمله فإذا وضعت الحمل انتهينا قال نحن ما ندري هذا الذي وقع منها أصلا هل قطعة من الدم في فترة العلاقة مثلا أو المضغة قطعة لحم غير مصورة بصورة إنسان هل هذا فعلا حمل أو لا هكذا قال بعض أهل العلم وال والطب على كل حال اليوم يمكن يعرف هذا يعرف هذا بأشياء كثيرة بالأشعة وبغير الأشعة ويعرف هل هو حمل أو ليس بحمل فإن قال الأطباء إنه ليس بحمل أصلا مثل ما يحصل عند بعض النساء حمل الكاذب خارج الرحم فالشاهد أن هذا ممكن يستفاد منه من تقارير الأطباء إن كان حملا هذا الذي سقط منها فقد علمنا أنه قد أنها قد وضعت الحمل والله تعالى أعلم نعم نعم تفضل وعن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها فقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة الآن الحديث السابق في عدة المتوفة عنها زوجها وهذا الحديث والذي بعده في الحداد أحكام الحداد يقول عن زينب بنت أم سلمة المخزومية ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي قالت أم حبيبة رضي الله عنها فإنا نحدث الحديث سبق في الدرس الماضي أو اللي قبله أنك تريد أن تنكح زينب هذه هي، نعم، وهي بنت أخي النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة كما سبق في الحديث في الدرس الماضي، وينما ولد بالحبشة. قالت توفي حميم لأم حبيبة يعني توفي قريب لها، فدعت بصفرة في رواية في مسلم دعت في اليوم الثالث بصفرة. صفرة من المقصود بها؟ يعني طيب. له لون أصفر مثل الورس والزعفران فمسحته بذراعيها وفي الصحيحين فدهنت منه جارية ثم مسحت بعارضيها والعارضان معروفان فالمسح بهما أو المسح بالذراعين فإن هذا فيه إظهار لهذا الأمر لم تضع ذلك في محل خفي لا يرىها الناس وإنما في شيء يظهر لماذا إيذانا وإعلاما وإعلانا بأنها ممتثلة لأمر الله تبارك وتعالى لا يحل كما في هذا الحديث لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث فهي في اليوم الثالث كما تدل عليه رواية مسلم دعت بالصفرة ووضعتها في هذا المكان البين الواضح نعم فمسحته بذراعيها وقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة لا يحل لامرأة وهذا أيضا يفيد العموم نكر في سياق النفي لا يحل لامرأة سواء كان ذلك سواء كانت هذه آيسة أو عفوا سواء كانت يعني مات عنها زوجها قبل الدخول أو بعد الدخول فإنه عام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر يعني سواء كانت زوجته أمه أو كانت صغيرة أو كانت آيزة أو كانت أيا كانت قبل الدخول بعد الدخول فإنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر عفوا هنا لا يحل لامرأة لأي امرأة نوهمت في الكلام السابق لا يحل لامرأة أي لأي لأي امرأة أيا كانت قرابتها إلا أن تكون إلا أن تكون من زوج أن يكون الحداد من زوج أما إذا كان ابنها أو أبوها أو أخوها هو الميت فإنها لا يجوز لها أن تمكث أكثر من ثلاثة أيام في الحداد وهذا يدل على أنه يحل المرأة إذا مات من تحب سواء كان من قراباتها أو من غير قراباتها من, من تحبه تحبه يعني كان كان تموت إحدى صديقات هذه المرأة أو يموت عالم فتحزن عليه فلها أن تترك الزينة ثلاثة أيام ثم بعد الثلاث نعم أن تحيد فوق ثلاث إلا على زوج وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تؤمن بالله واليوم الآخر هذا يمكن يؤخذ منه يعني قد فهم من بعض أهل العلم أنه لو تزوج ذمية كتابية فإنها لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر أو لا تؤمن باليوم الآخر أو نحو هذا فهي غير مخاطبة بذلك باعتبار أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة وأنها لا تكون مخاطبة بالحداد على الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام ولكن هذا والله أعلم غير مراد وإنما يشملها ذلك لحرمة الزوج ومكانته تعظيما له ولحقه وتلزم بأحكام, بأحكام ذلك في عدة الوفاة كما تلزم الصغيرة به لو مات عنها وهي صغيرة لأن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر يشمل الصغيرة ويشمل من مات عنها زوجها قبل الدخول أو بعد الدخول أو تزوج أمة أو غير ذلك لا يحل لها أن تبقى محاده فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فقط كون النبي صلى الله عليه وسلم يذكر يقول تؤمن بالله اليوم الآخر مثل هذا يستعمل عادة للتحضيط كما يرد في النصوص في الآيات إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر كما تقول للرجل إن كنت ابن الكرام ففعل كذا يقول الرجل لولده إن كنت ابنا لي ففعل كذا ويعلم أنه ابنه نعم وإنما يقصد به الحث والتحريض هنا قال أن تحد فوق ثلاث تحد فوق ثلاث وقال حدث المرأة وحدت على زوجها يعني إذا حزنت عليه وتركت الزينة و يعني ظهر عليها الحزن وأصل ذلك من المنع الحداد من المنع وهو أن تمتنع المرأة من كل ما يرغب في جماعها أو النظر إليها فتترك الزينة وهذه الزينة سيأتي في الحديث الذي بعده ما يتعلق بها هنا قال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة لكن يستثنى من هذا الأمى كم تجلس؟ تجلس شهرين وخمسة أيام نصف عدة الحرة وإذا طلقها زوجها الأمه كم تجلس في العدة كم قرء إذا كانت من ذوات الأقرء تجلس نص حيضه نصف حيضه ولا طهر نص ما يتنصف هذا إينام وإنما تجلس حيضتين تجلس حيضتين واضح طيب وإذا كانت من غير ذوات الأقراء الأمه تزوج أمه آيسة ثم طلقها تزوجها ما هو تسر بها كم تجلس؟ شهر ونصف شهر ونصف طيب تفضل نعم أنا أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة إلا على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب لا لا, لا العصب معروف سمت تقول من لحم وعظم وعصب لا هذا عصب إلا, إلا ثوب عصب ولا تفتحلوا ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قصط أو أظفار العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد والنبذه الشيء اليسير والقصد العود أو نوع من الطيب تبخر به النفساء والأظفار جنس من الطيب لا واحد له من لفظه وقيل هو عطر أسود القطعة منه تشبه الضفر نعم شبيه الضفر يقول حديث أم عطية رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج إلا على زوج لماذا حددت بالثلاث في غير الزوج في الحديث السابق وفي هذا الحديث به بالضبط النفس إذا جاشت وحصل للإنسان الحزن أو الغم بسبب فقد هذا الإنسان فإنه بعد الثلاث يحصل لها سلوة وانفراج ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدد في الهجر ثلاثة أيام لماذا ثلاثة أيام إنسان قد لا يسيطر على انفعالاته ومشاعره خلال الثلاثة أيام لكن بعد الثلاثة أيام تكون النفس قد هدأت ومن هنا أخذ بعضهم أن العزى يكون في ثلاثة أيام مع أن هذا ليس له أصل فيما أعلم من الشرع يحدد أي بثلاثة أيام وقد ذكرنا شيء من هذا في الكلام على جنائز لا يحد بثلاثة أيام وإنما طالما أن المصيبة حارة فيعزى فإذا نسيها فلا يذكر بها هذا خلاف مقصود العزاء لكن أخذ منه بعضهم الثلاثة أيام بهذا الاعتبار أن النفس يحصل لها سلوة بعد ذلك فيعزى خلال الثلاثة أيام لكن الأحسن أن لا يتقيد بهذا هنا قال إلا على زوج أربعة أشهر وعشر تعظيما لحرمة الزوج ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب والعصب هنا فالصرق ثياب من اليمن فيها بيض وسواد ثياب عندهم كانت قليلة وليس فيها ما هو عندنا الآن من ألوان الأنواع والزينة والأقمشة وما إلى ذلك فالشرع لم يأتي بلباس محدد للمرأة في الحداد فالتزام السواد مثلا لا أصل له شرعا بل هو تشبه لربما النصارى فهذا ليس له أصل ولكن المرأة تلبس ثوبا لا تظهر فيه الزينة يعني من نظر إليه ما يقال إنها متزينه أو يلفت النظر ولا يتقيد هذا بكون هذا الثوب فيه نقش أو ليس فيه نقش فيه خطوط أو ليس فيه خطوط لأن من الثياب ما يكون لا نقش فيه لكنه في غاية الزينة فلا تلبسه ومنهما يكون مخططاً أو معلما أو منقوشا أو نحو ذلك لكن لا تظهر فيه أي زينة لطبيعة ألوانة أو غير ذلك فالمقصود أنها تجانب الزينة تترك الزينة بأنواعها فيدخل في هذا الأصباغ من الحمره والكحل والمناكير والحنة في الرأس وفي اليدين وفي القدمين كل هذه الأصباغ تتركها فإنها زينة ويدخل في هذا النوع الثاني من الزينة وهو زينة الحلي في جميع أنواعها من الأقراط والخلاخل والقلائد وما أشبه ذلك من الأساور ونحوها وهكذا إذا كانت عليها ساعة فيها زينة أو تجمل اليد أو نحوها لا تلبسها والنوع الثالث من الزينة هو زينة الثياب فتترك ما كان فيه زينة ظاهرة من الثياب ولا تخرج إلا لحاجة لا يقوم غيرها مقامها بها أن تخرج، والخروج في النهار أسهل من الخروج في الليل، فتبقى تبيت في بيتها في الليل، وفي النهار لها أن تخرج في الحاجة، كما سبق بهذا القيد، فكلا تتوسع بهذا الخروج. قال ثوب مصبوغا، إلا ثوب عصب ولا تكتحل، وهذا عام في النهي عن الكحل، وسيأتي في الحديث الذي بعده ما يؤكد هذا المعنى. ولا وهنا لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا تكتحل إلا إذا احتاجت إليه أو كانت لمداوات عينها أو نحو هذا وإنما ظاهره العموم فيحمل على ذلك ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت تمس طيبا إلا إذا طهرت يعني من الحيض قال نبذة النبذة يعني القطعة اليسيرة من قصط القصط نوع من الطيب وبعضهم يقول العود وبعضهم يقول هو ليس هو العود وإنما هو عقار من العقاقير يخلط معه غيره نعم وله رائحة مقبولة رائحة لا بأس بها فمثل هذا تتبخر به النفسة من أجل أن يذهب عنها، عفواً تتتبخر النفاسة وكذلك تتتبخر به الحائض، والمقصود هنا الحائض، الحائض، تتتبخر به ليذهب عنها الرائحة الكريهة، نعم. لاحظ هنا قال ولا تمص طيباً إلا إذا طهر الطيب، الأشياء المطيبة مثل الشامبو والصابون المعطر. هل نقول تجتنب هذا وتبحث عن شامبو ما له رائحة وتبحث عن صابون ما له رائحة؟ هذا يقال لمن اغتسلت بالشامبو والصابون إنها تطيبت أو لا ما يقال إنها تطيبت ما يقال إنها تطيبت لكن من أهل العلم يقول تمتنع عن كل ما داخله الطيب لكن حينما نريد أن نتكلم نقول هذا حرام وهذا حلال ما نستطيع أن نقول أن هذه الأشياء من الصوابين والشامبو أن يحرم عليها استعماله لكن إذا أرادت أن تخرج من الخلاف تترك هذا ولكن لو كانت له رائحة فواحة بحيث أن إذا استعملته فإنها تظهر منها رائحة عطرية مثل هذا هنا يقال لها ما تفعلين وهكذا الآن النساء يسألون كثيرا تقول تبخير البيت نقول لا إشكال في تبخير البيت لكنها لا تتبخر هي به البيت لا بأس أن يطيب قال نبذة من قصد أو أظفار وهو جنس أيضا من الطيب قيل سمي بذلك لأنه يشبه الظفر أسود لهذه العلة فقط نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن بنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنقح لهها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحدى كن في الجاهلية ترمي بالبعرة على على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت دخلت حفشاً ولبست شر ثيابها ولم تمس طيباً ولا شيئاً حتى تمر عليها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو طير أو شاة فتفتض به فقل ما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرةً فترمي بها ثم ثم تراجع بعد ثم تراجع بعد وما شئت من طيب أو غيره الحفش البيت الصغير الحقير وتفتض تدلك به جسدها نعم هذه المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن بنتها نعم وقد اشتكت عينها أو عينها يعني العين هي التي اشتكت وهنا اشتكت هذه العين النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل في هذه الرواية ما سأل وقال لها هل هذه الشكوى شديدة أو خفيفة هل هو محتمل أو غير محتمل فدل على أن شكوى العين لا يبرر استعمال الكحول أي كان وقد جاء في بعض الروايات فخشوا على عينها خافوا عليها وفي بعض الروايات أنها رمدت رمدا شديدا قال وقد تقول وقد خشيت على بصرها بل في بعض الروايات ما هو أبلغ أكثر من هذا إني أخشى أن تنفقئ عينها أو عينها قال وإن انفقعت فهذا يدل على أنها لا تستعمل الكحل مهما كانت الحاجة لأن الكحل زينة وخلافا لمن قال بأنها لا بأس إذا كانت تحتاج إليه فهذه الروايات تدل على خلاف ذلك ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر يعني هي مدة يسيرة وقد كانت إحدى كنا في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول والبعرة معروفة جاء تفسيرها هنا يقول فقالت زينب وفي رواية عند مسلم جاء ذلك مرفوعا يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي فسر هذا ما معنى تبني بالباره على رأس الحول كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا قال حفش والبيت صغير. بيت صغير سقفه نازل مكان يعني وضيع دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم يعني يعني لا تمسطيبا ولا شيئا يعني حتى ولا الماء ما تغتسل سنة كاملة فل... يقول ثم تؤتى بداب حمار أو شات أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات هذه الجملة فقلما تفتض بشيء إلا مات ترجع أحد الأقوال التي ذكرها أهل العلم في معنى تفتض به من أهل العلم من قال تمسح به فرجها وهذا ممكن أن يكون هو المراد ومنهم من قال تمسح به بدنها وهذا أيضا يمكن أن يكون هو المراد لأنه يموت بهذا الطب لكن قول من قال بأنها تمسح بيدها عليه لا يموت بهذا أو قول من قال تفتض به مأخوذ من الفضة بمعنى تغتسل بالماء العذب فتعود بيضاء نقية نقاء الفضة فهذا بعيد تفتض به وكونها تجلك جسدها بطائر أو بحيوان لا يحولها إلى نقية وبيضاء بالعكس يمكن يلوثها أكثر فالشاهد تفتض به فقلما ما تفطط بشيء إلا ما ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها النساء اليوم يسألون كثيرا في لنهاية الحداد ماذا تفعل طبعا عندهم بدع وخرافات وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان فبعضهم يقول لازم تخرج خطوات عند الباب وترجع وبعضهم يقولون أشياء وفي الحداد يفتونها فتاوى ما تطلع في السطح وما تنظر إلى القمر ليلة البدر وما تمشي حافية بالحوش ولا ترد على التلفون ولا ترد على الباب وما أدري من يأتون بها الخرافات فالشاهد أن تعطى بعرة فترمي بها هذا رمز لكن يرمز إلى ماذا؟ يحتمل أن يكون يرمز إلى حق الزوج بأن ما فعلته هذه السنة من هذا المكث بهذه الصفة سهل يسير في حقه كما أن رمي هذه البعرة شيء يسير فكل ما بدلته وفعلته فهو قليل في حقه يمكن ترمز لهذا ترمي ببعرة ويمكن أن يكون ذلك إشعارا وإيذانا لطرح العدة والانتقال عنها فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره نعم. هذا يكفي في كلام على هذا الحديث وفيه كرام الإسلام للمرأة وكيف تبقى طبعا في مسألة في قول الله عز وجل والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج الجمهور على أن هذه الآية منسوخة بالآية التي قبلها في سورة البقرة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أربعة أشهر وعشرة شيخ الإسلام من تيمي رحمه الله يقول بقي ذلك على الاستحباب أن تبقى سنة فهذا الأكمل والمستحب وأما بقاء المرأة أربعة أشهر وعشرة أيام فهذا هو القدر الواجب والجمهور على خلافه وما يدل على أن هذا فيه نظر والله تعالى أعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة في هذه في هذا الحديث في الحديث السابق وحدد قال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولم يذكر السنة والله تعالى أعلم حنا لعلنا نتوقف إلى ما بعد الحج إن شاء الله الأسبوع الأول عندنا دورة ما في دورة الأسبوع الأول خلاص موعدنا عدنا إن شاء الله الأسبوع الأول بعد الحج إذا راد الله عز وجل الأسبوع الأول سبعة من الدراسة الأسبوع الأول من الدراسة, الدراسة أيه يقول المرأة في الحداد على حميم لها هل يجوز لزوجها أن يطلبها للفراش أم ممكن أن تمتنع لحزنها واحدة طبعا لا ليس لها أن تمتنع لكن لو أنه كان يغلبها الحزن فامتنعت لغلبة الحزن فهذا لا إشكال فيه يعني سواء كان على حميم أو كانت حزينة لأمر آخر حصل لها مرض أو حصل لها شيء أو لقريب لها مرض وكانت في حالة غير مهيئة نفسيا حزينة الشريعة ما جاءت بالضرر حان المرأة تكون في حال منس الاكتئاب والحزن ما هي مهيأة المعاشة فلا بد من المراعات مثل هذا ك كما لو كانت مريضة من قال لزوجته طلقت بعضوك فهل هذا طلاق أم تلاعب بألفاظ الطلاق وهل يقع أم لا على كل حال إذا نسب الطلاق إلى عضو لازم جيد فإن هذا يقع فيه الطلاق وإنما تكلم أهل العلم فيما له حكم الانفصال مثل الشعر والظفر أخذ خصلة من شعرها وقال هذه طالق فهل تطلق ولا لا باعتبارا الشعر ما في حياة ولو أخذ بظفرها وقال هذا طالق فمثل هذا من أهل العلم من يقول لا يقع لأن له حكم المنفصل ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما أبينا من البهيمة ويحي فهو ميت الله عز وجل قاله من أصوافها وبارها وأشعارها هذا يقطع ولا يكون له حكم الميت ويمكن أن تراجعوا في مثل هذا الكتب المطولة في الفقه في الكلام على الطلاق وكذلك قواعد بالرجب تكلم على هذه المسألة وهي أحد الصور الداخلة تحت يقول أقارب لي يخرجون للبر طول الإجازة ومسافة سفر وسألوا بعض أهل العلم عن الصلاة فأجابهم يصلون كل صلاة بوقتها ويقصرون الصلاة التي تقصر هذا القول هو الراجح إذا كانوا سيجلسون مدة قصيرة لا تتجاوز يعني سيجلسون مدة يسيرة لما ذكرنا كلام أهل العلم في الأربعة التحديد بأربعة أيام وقلنا هذا ليس فيه عليه دليل واضح لكن من أراد أن يحتاط ويخرج من الخلاف فإنه يعامل نفسه إذا كان سيجلس مدة أطول من هذا يعلم أنه سيجلس أطول من هذا فإنه يعامل نفسه معاملة المقيم لكن لو أنه عامل نفسه معاملة المسافر فلا بأس فإن فعله هذا والذي تدل عليه ظواهر النصوص والله تعالى أعلم لكن الأفضل أن يحتاط لنفسه هل إذا قلنا يقصر هل يجمع ولا ما يجمع تكلمنا على هذه المسألة قلنا الغالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يجمع إذا كان نازلا وإنما يجمع في الطريق وفي مينة كان يصلي الصلاة لوقتها في مكة لكنه ورد صح عنه صلى الله عليه وسلم الجمع وهو نازل كما جاء في بعض الروايات في قصة تبوك قد سبق الكلام على هذا في الكلام على جمع القصر فمن جمع فلا بأس لكن الأفضل أن يصلي الصلاة لوقتها إذا كان نازلا يقول ما تختلط علينا الأوراق طيب يقول سؤالي شرب القهوة والشي التي بها زعفران هل هي مثل مسألة الشامبول معطر بالنسبة للمرأة بالحداث هذه مثلها فإذا مرأة رادا يحتاط خروجا من الخلاف يترك هذا وهكذا يقال في الإحرام نعم ومن شرب لا يقال أنه هنا ارتكب محظورا وفعل محرما ولا في الحج أو العمرا نقول عليك جزاء فرية أذى هل يجوز الأكل في المسجد؟ الجواب نعم لا إشكال ويجوز الشرب أيضا يقول من أهل العلم من قال بأن الطلاق لا يقع إلا بشاهدي عدل فلذا صحيح الراجح أن الطلاق يقع بل الطلاق يقع قطعا من غير إشهاد، لكن الكلام هل يجب الإشهاد على الطلاق أو لا يجب؟ الجمهور على أنه لا يجب الإشهاد على الطلاق، لكنه يستحب. يقول بالنسبة للطلاق البدعي والقول بأنه لا يقع قد يستخدم الرجل هذا لبذل المرأة ليذل المرأة بذلك، فيقول أنت طالق مرارا أثناء حيضها. نقول من يجازف الإنسان لأن قول عامة أهل العلم وقول الأمة الأربعة، نعم، بأن الطلاق في الحيض أنه يقع، أنه يقع، ولذلك ينبغي الإنسان أن لا يغرر بنفسه. أنا اللي يسألون طلق في الحيض أو طلق في طهر، لا أجيبهم أصلاً. كل إذا إلى المحكمة، واشرح للقاضي ما قلت، القاضي يحكم لك. مهما ألح. من قال لزوجته طلقت أنا انتهينا منه. يقول المرأة في الحداد هذه نفس الشيء انتهينا منها والله أعلم. صلى الله عليه وسلّم. نعم. مسألة صيام العشر؟ إيه. من أراد أن يضحي متى يمسك؟ يقال إن نظر إلى الهلال في شهر القعدة مثلا تدخل الشهر عرف نحو ذلك ثم نظر إلى الهلال في دخ في شهر الحج فعند إذا يعتبر بالرؤية وإذا لم ينظر أو ما علم الإنسان فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هم عليكم فاكمنوا العدة ثلاثين فنحن نكمل الشهر إذا كان كيف ليلة احتمال زيد فهذه ليلة ليلة ثلاثين ليلة ثلاثين فإذا ما أعلن شيء ولا عادمنا ولا رأينا هلالا ولا ولا نعمل ب... لم نتحرى أصلا فإن الإنسان يكمل الشهر كذلك في الصيام يقول هل أصوم ولا ما أصوم فيكمل ال ال الهدى إلى ثلاثين نعم الإحرام نحن تكلمنا على مسألة الحج والإحرام وما يفعل بالإحرام وقلنا ليس من السنة أن الإنسان ليس من السنة ليس من السنة أن الإنسان يأخذ من شعره وأظفاره عند الإحرام ليس من السنة لكن قال الفقهاء يستحب ولا نسيتم قالوا من أجل أن لا يحتاج إليه إذا أحرم لا يحتاج إلى الأخذ سابقا مدة طويلة أما الآن المسألة يعني يلبس الحرام في بيته هنا ويركب الطيارة وينتهي من عمرته ولا ينتهي في ساعات ويرجع بنفس اليوم والحج بعض الناس يذهب يوم عرفة بعضهم ثمانية فهي شيء يسير ما يحتاج إلى أخذ ولا، فهم قالوا يستحب لهذه العلماء لا لأنه من مستحبات أو مسنونات الإحرام فالشاهد أن إذا منع الإنسان من هذا لأنه سيضحي فإنه عند الميقات أو عند الإحرام لا يأخذ لكن إذا كان قد حج تمتعا فاعتمر فإنه يقصر أو يحلق للنسك ولا يزيد على ذلك بمعنى إذا تحلل قصروا ما يأخذ من أطفاري ما يأخذ من شعري حتى تذبح الأضحية فإن كان عنده أكثر من أضحية فإن العبرة بآخرها فإذا لم يعلم متى تذبح مثل اللي يعطون برا، ولا استطاع يسألهم يقول متى تذبحون فإذا قالوا نذبح اليوم الأول والثاني فإلى غروب شمس اليوم الثاني فإذا قالوا لا نحن نذبح في كل الأيام ما ندري فينتظر حتى ينتهي وقت الذبح يحرم عنه أبوه أولياءه. أو الراجح أنه يجوز أن يطوف طوافا واحدا به وهو يحمله بالنية. هذا هو الأصل أن تكون الكعبة على اليسار. ولهذا بعض أهل العلم يصرح بهذه القضية في حمل الصغير يقول يحمله بطريقة يحطه على مثلا عنق بحيث تكون الكعبة عن يساره. عنه نعم يقول ما يمكن يفعله الصغير يفعله من مشي في الطواف أو في السعي أو نحو هذا وما لا يمكن فإنه يحمل وما لا يمكن حمله فيه مثل رمي الجمار نحو هذا يمكن يحمله ويرمي الصغير فإذا ما أمكن هذا يخيف عليه فإن وليه يرمي ها هم في البداية يغسلون يطهيرونه وينظفونه وبعد ذلك نقول الأصل بقاء الطهارة بقاؤه طاهرا والنجاسة الطارئة مثل هذه الأصل عدمها والأصل في ثياب هؤلاء الصغار الطهارة حتى يتبين خلاف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله وحمى وكذلك ارتاح له والحسن أو وهو يصلي. نعم. نعم. إيه. لا لما هو فترة الحداد. ها؟ وضعت الحمل. بوضع الحمل. عشان كذا نقول حنا من اليوم. في وضع الحمل. إذا وضعت الحمل تكون قد خرجت ولو بساعة. كله تخرج من جميعه ما في حداد إذا وضعت الحمل انتهت العدة والحداد لو مات من الخوف والهلع أسقطت الجنين أو ولدت فعند فعندئذ يكون ليس عليها حداد ولا عدة نعم على كل حال افعل ما يفعل الحاج غير أن تطوفي وقوله صلى الله عليه وسلم حادثة ناهي نحبس كل هؤلاء العلوف المؤلفة تل على أن الحائض لا تطوف إضافة إلى أثر ابن عباس أن الطواف في البيت صلاة هذا الكلام فيه وسبق الكلام هذا كله في الحج ويبدو أن بعضكم لعله ما حضر معنا الاستخار في الطاعات هذا يختلف لا يقال لا بإطلاق وإنما في تفصيل فال أحياناً تكون يكون الأمر مترددا بين طاعتين فيتردد الإنسان بأيهما يقدم وإلى أيهما يقدم إلى هذه ولا هذه يقول مثلا والله أنا الآن سأستخير هل أحج ولا أقوم على أبوين كبيرين مثلا يستخير، ما في إشكال؟ يقول هذا المال اللي عندي سأستخير، هل أجعله في صدقة هكذا أو أجعله في أضاحي في هذه الأيام المباركة في أيام العشر؟ يستخير، نعم. يريد أني يذهب يسافر في الدعوة إلى الله يستخير، هذا السفر قد يكتنفه أشياء تضيع حقوق من، فإذا دار ذلك بين مصلحتين وردا رجح إحداهما فكذلك وإذا كذ دار هذا بين مصلحة ومفسدة مثلا خاف أن يروح للحج وهو معتل الصحة يعني صحته ليست كما ينبغي أو متردج هل يحج ولم يخش يذهب ويزداد عليه المرض يستخير دار بين مصلحة ومفسدة نعم هل يذهب عليه الدين وهؤلاء الناس قد لا يطالبونه الآن بالدين، لكن هذا الدين قد يعجز عن سداده إذا ما أعطاهم هذا المبلغ اللي بيعطيه الحملة سبعة آلاف. فيستخير وهكذا، واضح؟ نعم. نعم. في المحرم يعني المحرم نعم هو الحديث لا ل ما وقصت هناقته. قال لا تخمر رأسه في رواية وجهه من أهل العلم من قال هذه الرواية لا تصح فقالوا يجوز للكبير والصغير أن يغطي وجهه وهذا قول الجمهور ومن أخذ بظاهر هذه الرواية وصحها الحديث قال لا يغطى وجهه والمقصود بالتغطية كما سبق في الكلام على تغطية الرأس قلنا التغطية أنواع منها ما يكون بغير مماس ولا ملاصق ولا متصل به مثل الجلوس تحت مظلة مظلة يعني سقف مثلا أو هذا لا إشكال فيه ومنهم ما يكون غير مماس له لكنه متعلق به مثل الحمل الشمسية ينتقل مع حيث انتقل ماسك بيده فهذا يجوز ومنهم ما يكون بمماس مثل الطاقية والغترة واللحافضة على رأسه وكذا فما يقال في الرأس يقال في الوجه فلو أنها قالت مثلا دون وجه الطفل هكذا ولم يكن هناك مماس له مثل ما لو جاء أحد وضع, وضع خرقة عن الشمس هكذا فوق رأسه مثلا أو قطعة من ورق كرتون ما بعيد الرأس مظلة مثل هذا لا أشكال فيه نعم نعم إذا إيش إذا وضعت وزوجها على السرير يعني مات ولم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه فإنها تحل بمجرد وضع الحمل من عليها أدى بمجرد وضع الحمل الله أعلم متى إيش لا خلاص إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه جيد فإنها إن كانت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 بين أهل العلم في معنى القرو المقصود بها فالذي عليه عامة أهل العلم الجماهير من أهل العلم ومنهم الخلفاء الأربعة فيما روي عنهم أن وهو قول جماعة مثل بن مسعود وابن عباس أن القرو يعني الحيض الحيضات لأن الله عز وجل قال إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم لا هذه يستدل بها هؤلاء وهؤلاء قالوا لعدتهم أي مستقبلات لعدتهم فإذا طلقها في طهر فهذا الطهر محسوب فإذا قلنا إنها ثلاث حيض ونقول طلقها طلقها في طهر فهذا فالحيض تستقبل ثلاث كاملات واضح الفرق لو قلنا الأطهار فنقول طلقها في طهر لم تجامعها فيه فقد يطلقها في آخر يوم من الطهر اللي ما جمعها فيه صح ولا لا فما حصل ثلاثة أطهار كاملة في العدة بخلاف ما إذا قلنا إنها الحيض فإذا قال طلقه هنا أي مستقبلات لعدتهم فإنما تستقبل ثلاث حيض بعد ذلك بعد هذا الطهر واضح وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم في المستحاضة كما سبق في الكلام على الحيض أمكثي أيام أقرائك يعني الحيض فقوله ثلاثة قرؤ قالوا مفسر بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمكثي أيام أقرائك قال هذه تفسر هذه والألفاظ الشرعية تحمل على البعاني الشرعية أيام أقرائك وال... وإن كان في اللغة هذا من ال... المشترك يطلق على الطهر واحد، والذي نقلوه هو الطهر، قال به جماعة من الصحابة فمن بعدهم أيضاً قالوا إن من ما احتاج به، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فل فاليراجعها، وقال لحتى تحير ثم تطهر ثم، قال فتلك العدة التي أمر الله بالتطليق. طلق النساء بها وقال إذا طلقت النساء فطلقهن لعدتين أي بطهر لم يجامعها فيه هذا الطهر يحسب رقم واحد وكذلك أيضا احتجوا بالعدد هنا قال ثلاثة قرؤ مؤنث قالوا والقر يأتي بمعنى الحيضة ويأتي بمعنى الطهر والحيضة مؤنثة والطهر مذكر والعدد ثلاثة إذا كان المعدود مؤنثا فإنه يذكر تقول ثلاث نسوه وإذا كان المعدود مذكرا تقول ثلاثة رجال فهنا قالوا ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار الطهر مذكر ولو كان المقصود الحيضة لقال ثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات طبعا هذا ليس بلازم لأنه لا لأنه كلمة الطهر نفسها عفواً الطر هي مذكرة لفظاً هي مذكرة لفظاً ثلاثة قرو فروعي اللفظ لفظ قرو فهذه خلاصة ما يستدل به كل طائفة فبحسب ما يقال إذا قيل ثلاثة طهر يحسب الطهر اللي فيه لمجمع رقم واحد وإذا قيل ثلاث حيضات تحسب حيضات قادمة بعد هذا الطهر ثلاث كاملات لا حسب أنت ما بالحيضات ولا بالأطهار يعني هي بتصير أقصر إذا حسبت بالأظهر بتصير أقصر فالحيض اللي طلق الطهر اللي طلقها فيه هذا واحد ثم احسب بعده طهرين فنهاية الطهر مجرد رؤية الدم تخرج من الأذن، أو العكس تستقبل ثلاث حيضات، فاغتسالها من الحيض الثالثة، اغتسال من الحيض الثالثة يكون تكون قد طهرت، الله أعلم.